يا اجمل حلم بعيوني خليته من عمر الطفوله شقد تمنيتها يا اجمل حلم بعيوني خليته من عمر الطفوله شقد تمنيتها حبيبي لل نهايه عشقته من البدايه حبيبي لل نهايه عشقته من البدايه isma had biata sima gurur al qalb isma had biata ruhi habbtu wa bi'raftni ummi min zughr ishqtu wa sima sar ismi aqrab minni liya wa ji ruway الدنيا عندي وبلسم لجروحي ما فارق لسان وعايش بروحي الدنيا عندي وبلسم البداية مصباح الهدايا البداية, البداية يا يا مغنيتي حبيبي للنهايه عايشتك من البدايه حبيبي للنهايه عايشتك من البدايه سينا عود القلب واسمع حبياتي سينا عود القلب واسمع حبياتي علمني درس هيات للذله اصبر على جرح لوبك يقطع وذر وحسين ما من له يقطع وذر وحسين من له يجي ابن يحضرني بالكلفه هذا من اللي يوصل لا ويحضرني بالكلفه هذا من اللي يوصل لا سيان بعد ضايه عشقته من البدايه سيان بعد ضايه عشقته من حلم بعيون يا خليات ما ضلش قدت مني هته مني يا اجمل حلم بعيون يا خليات خليات ما ضلش قدت مني هته ال نهايه نهايه عيشك جنبي يا ليا سنعود القلب واسمع حدياتك سنعود القلب واسمع حدياتك محبوب وابد ما بدي لك ثاني بلا حدود يردد لساني بلا حدود يردد لساني ودي وذر وحسين ما معروف وهم ويقعد يشوفه رسم للأمة آية عشقت من البداية رسم للأمة آية عشقت من البداية يا جمل بعيوني خليتها اسمه حبيته سيهن وغروب قلبه اسمه حبيته قد غير من لو مرة عياده قالوا حبه ويله روح متماده بدل بالطب جهوده وحقه قمجاده في العالم دارس منهج عليه راده جو حققا جاد وللعالم دارس منهج علي رادي للعالم دارس منهج علي رادي ما حكي شي لاجل الدين وبدمه بدي نكتمل بحسنه وبدي ما ما حكي شي الدين وبدمه بحسينة ضد يمي مش هدل المناية عشقت من البداية مش هدل المناية عشقت من البداية يا عجمل حين بعيوني خلي من عمر الطفول شكت من ياته يا عجمل حين بعيوني bidaye habibi lnihaya ay shuktan min bidaye